بسم الهاتف عن اذن و الروح و صدس قال بالله الاهداني عايز اكلمكم عن العبارة التي يقولها الانسان في القسم امام المحكمة ان يقسم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق الحق كل الحق معناها انه لا يقول انصاف الحقائق ويخفي الباب ف على رأي البعض لما قال ان انصاف الحقائق ليست كلها حقائق والبعض قال ان انصار الحصائر ليس فيها انصاف للحصائر زي ايه زي انسان مثلا يشكو من العقوبة التي وقعت عليه وفعلا حق ان وقعت عليه عقوبة ولا يذكر الذم الذي بسببه وقعت الوقوب فيبقى جل وقت فيه ذنب وعقوب فهو يذكر الوقوب فقط وما يذكرش الذنب يبقى بيتكلم عنا عن انصاف الحصاب زي الناس اللي بعثوا لي السؤال وقالوا ليه يعني احنا فاقد في موقوبه فيهم زي واحدة تيجي تقول تشكو زوجها انه صلقها ولا تذكر النصف الاخر لماذا صلقها او تشكو ان زوجها ضرب وما تقولش النصف الاخر من الحقيقة ايه اللي نرفزه بحيث خرج عن وعيه وضرب نص حفظ واحد يقول شلان شثني وقال لي يا قليل الاب وما قالش ايه اللي عمله بحيث انه يوصف بأنه قليل الأس بس بيذكر الشكيمة وما بيذكرش التفق الإنسان العادل ما يقص النص الحقيقي يقول النص والنص الثاني يكون الحق كل الحق يعني مثلا واحدة تقول ان ابي وامي رفض اني اتدوب من شاب ممتاز في خلقه وتبقى زعلانا من ابوه امه ولا تذكر النصف الاخر من حقيقة وهو سبب الرفض مع انتياز خلقه جايز من مذهب اخر جايد من ناسب أغط جايد من شهوية من سردية أخلاقه وقيتها لكن عقلته مش نظروف حسن معايا مرة فصل يشبه لهذا النوع وأخذت منه درج وما تكروش احنا من نخدش دروس بناه اقول لكم اللي حصل بيتي جاني واحد وقال لي يا سيتنا انا عندي بيت عايز اتبرع بيه من كنيت والتورب انا يبركة كابتين ويحبل صبروعة في السم وجا في الشهر الاخاري ومضيب في الشهر الاخاري على ان انا قابلت منه هذا الصبر وبقى البيت بتعلم انتعك نفع وبعدين لقيت ان البيت مديون باكتر من كمنه فالراجل كأنه تبرعلي بالديون مش تبرعلي بالبيت تبرعلي بالديون مادام انا بقى افداعي بقيت املكم ومسؤول عن ديونه فهو قال الحقيقي الحقيقة انه عايز تبرع بالبيت لكن ما قالش النصف الثاني ان البيت ما ديون بقى اكثر من زمان عشان كده دلوحك لما بيجيني اي حاجة في الشهر الغفاري وبيعملوها تعدع وشبق ابص في البند بتاع البيت من تعليق اخرين مرهون عليه ديون موقوف كذا كذا كذا, كذا. لازم اشوف البيت صافي لان يبقى كل الحق لفنشين عزبقاء بينشبوا بالنص يسيبوا النص الثاني زي واحد يقول مثلا انا رأيت وسمعت كذا كذا كذا وقبل ما تكمل كلام الناس يقولوا يا سلام نسيوا النص الثاني من الحقيقي اللي بعد ما قال انا رأيت وسمعت كذا وكذا قال ثم استيقظت من النوم فأخذ النص وتابع النص الثاني دي اسمه عنصار الثقافة أو مثلاً إنسان يقول الطريق الروحي صعب الطريق الروحي صعب وفي أدلة نفس السيد المسيح بيقول رجيكم هو الباب وقرب الطريق اللي يؤدي للملكوت وبيقول الذين يعيشون بالتفقق المسيحة الزوحي وبطهدون يقول لك الطريق الروحي الصعب الطريق الروحي الصعب دي نصف الحقيقة النصف الآخر النعمة تعمل وشركة الروح القدس الروح القدس يعمل لكي يسهل هذا الصليب، زي ما بيقول معلمنا يوحنا الإنجيلي، ووصية وصي الله يعني ليست سفيلة، ليه ليست سفيلة؟ لأن ربنا بالشكر النعمة بالشكر، حيث كفرت وخطية، تزداد نعمة جدا فمناخدش بس صعوبة الطريق الروحي وننسى عمل النعمة وعمل الروح القدس الانسان وقول الرب على معكم كل الايام وإلى انتهاء بحث وإلى تبقى نصف حقيقي او برضو من حكاية انتأث الحقائق ان انسان يذكر اية واحدة ويترخ بقى الايات يعني يجيب اية على ان الخلاص بالايمان امن بالرب يسوع فتخرص انت وعبل بيك أو بالنعمة انتم مخلصون ويترك جميع الايات الاخرى عن الجهاد وان الامر يجيب اية عن الايمان بالخلاص ويترك مثلا في, في اعمال 16 31 ويترك مرء 16 16 من امن واعتمد خلاص ويذكر لو برضو يوحنا الاولى 2 26 ان علمتم انه بار هو تعلموا ان كل من يفعل البر مولود منه فزي ما حط الايه دي يحط الايه الثانيه جنبها يحط الايه بتاعت الايمان وجنبها الايه اللي بتقول ايمان بدون اعمال ميت فستكامل الحقيقة من الايتين مع بعض لكن اللي يجيب اية واحدة ويترك الباقي يبقى بيشتغل بانصاص الحقيقة زي فيه كتاب نطلعينه الادوانتس السبتيين اسمه الكتاب يتكلم السؤال والاجابة اية سؤال والإجابة بآية سؤال والإجابة بآية بينما آية الوحظة ما تنفيش ما تعطيش نعنى متكامل بنص الحقيقة لازم نجيب السؤال وجنبه عدة آيات فإن جدش يوم من الأيام وبعثولك حاجة من النوع وقالوا له لأنه مكتوب يقول زي ما قال السيد النسيح مكتوب أيضا لو واحد قالك مكتوب تقول له ايه مكتوب ايضا مكتوب دي نصف الحقيقة ومكتوب ايضا دي النصف الايه الاخر زي مثلا الاية اللي تقول ايها الاوناد اصيعوا ابائكم هاي يجي الاب يقول لك لازم تتاوى الكتاب بيقول ايها الابناء اصيعوا ابائكم نقول له نحط بنصف الحقيقة النصف الثاني ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لان لا يرشلوا يتحسوا مع بعض وحتى من أنصات الحقائق أن واحد يقول جزء من الآية ويترك الجزء الآخر زي نفس الآية دي. الآية معها في نفس ال... الصحفة يقول أيها الأبناء أصيعوا آباءكم في رب فهو يقول افيعوا ابقاكم ويس لا افيعوا ابقاكم ايه في الرب يعني لما بوك يقول لك ارد على التلحون وتقول لك ان انا مش هنا تقول له ااتف الكتاب يقول افيعوا ابقاكم ايه في الرب وانت همت وربنا ما يغيب لش حسن ونقول عليك مش انت مش هنا او وجودك كأن ملحوش وجود وهو يقول انك انت مشنة انت هنا وما ومالي البيت كله يا باب تستنفخوا كده نفطة مخدسة عشان ما يقولش انا مشنة <تصفيق> فأطيعوا اراءكم كما لست ايه في الرب أطيعوا اراءكم في الرب او او مثلا واحد يأخذ نص الآية وينسى النص الآخر يقول الكتاب يقول كثيرة هي أحزان الصديقين نقول له كم كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب فلما يقول بس كثيرة هي أحزان الصديقين يبقى بيقول نص الآية ودي لا تكون حقا النص الاخر ومن جميعها ان تكرموا الرب او يقول ايه بتقول تصلون ولا تستجابون بنص الايه النص الثاني تطلبون ولا تستجابون لانكم تطلبون الرديه يعني اذا كانت الطلبه بتاعتك ضد مشيئ الله يبقى لا تستجاب ده ربنا بينجيك منها لانها ضد نشئ على رأي واحد من خدفاء قال تصلون ولا تستجابون لان هناك ملائكة تصلي من اجلكم ان ربنا ينجيكم من طلباتكم انت فاكرين انها لخيركم وهي مش لخيركم فمن أنصاف الحقائق أن نذكر آية ولا نذكر باقي الآيات أو نذكر نصف الآية ولا نذكر النصف الآخر أيضا من أنصاف الحقائق اللي مثلا الواحد يقول النسيح كان موجودا في القبر فكيف كان يدار العالم كله نصف الحقيقة انه كان موجودا في القبر والنصف الاخر انه في نفس الوقت كان موجودا بلهوتي في كل مكان فكلمة موجود في القبرaidه نصف الحقيقة في نصف اخر أنه كان بلهوتي موجودا في كل مكان وهكذا مثلا فيه تجسده البعض يقول لك الزيت تجسده هل تحيز في مكان يعني أصبح هناك حيض معين لا فيه تجسده أثناء بالكتب كان موجود في المزود مثلا وغير لهوز موجود في كل مكان فنقولش نص الحقيقة الدل على نسوده ونترك النصف الآخر الدل على لهوش أو مثلا واحد يقول نصف الحقيقة الله خلق العالم في ستة أيام فكيف يتمشى هذا مع العصور الجيلوجية التي تجعل طبقات من الأرض أو من الحيوانات ترجع الى مئات الآلاف من السنين او الى ملايين كما يقول بعض العلماء هي نصف الحقيقة ان ربنا خلق العالم في كثة ايام والنصف الاخر ان كلمة يوم لا تعني 24 ساعة كلمة يوم في الصاحب الاول من سفر التكوين تعني فترة من الزمن لا نعرش مداها ربما تكون لحظة من الزمان وربما تكون ملايين السنين كلمة يوم، بدليل ان اللي بيحدد ال 24 ساعة شروق الشمس وغرفها والشمس فيل انها صنعت في اليوم الرابع اذا الاربع ايام الاولى لم تكن اياما شمسية فمن نأخذ شيء نص الحقيقة كلمة شبتة ايام وننسى النص الآخر وهو معنى كلمة يوم بتاع كلمة يوم تعريفه ايه كلمة يوم متعنيشة بارشي انسان او مثلا او مثلا واحد يأخذ نصف الحقيقة ان السيد المسيحي يقول في السبعيس على الجبل من عمل وعلم يدعى عظيما كما يكون جميعا ويروح يعلم فيخطف في التعليم الى ذوق من عمل وعلم ندعى عظيما نحط جنبها الاية اللي بتقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة لا جميعنا فليس كل إنسان مؤتمن على التعليم ما يجيش واحد يقول في آية رسول في آية رسول وين بيكم قنطرة وبش نقول له ويلون لي hablando كنت لا أبشر بأنها الرسول من شلفه وجنب كلمة ويلون لي أن كنت لا أبشر الورد في كورنثوس القولة التسعة بولوا الرسول بيقول النقص الثاني إذا استاومنتو على وكاله إذا استاومنتو على وكاله فاويلون لي أن كنت لا أبشر فمش كل إنسان ويل له إن كان لا يبشر ده اللي على وكالك وإنت جايز لن تهتمن على وكالك فما نأخدش نصف الحقيقة ونترك النصف الأخر واحد يقول في قائد يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. دي نصف الحقيقة لكن النصف الثاني من يقبل الي تائبا وخاشعا ومعترفا بقطعه لا افريكو خارجا غلطة الناس انهم يأخذون نصف الحقيقة ويتركونا النصف الارض انا طولت عليكم اكتشف كدير سيدونسل ya do pravatnike yo ke ar yo mab de frans pou on tiro bdemona nan ana ki ti kare simos ve dne nam barak de don ve adam ye dem ya bo so do pisene are bon kresta o rat yo de soy o tanav cheres baba wasino chinen yo no Knoje dynagabalny, sema, kněle, slun, kněle, slun. Teď slun, my, الله الصلاة والباركنا ويباركنا واليشهر وقف علينا ورحمنا في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا للصلاة والصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الاله الصحر والسديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرجو الرب بأعمالي من الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الصهر وبركة الفديس ماري ماركوش القديس الأمبر وجميع الفديسي هذه المنطقة وبركة هذا الرسوم الميلادي البسولي وبركة السيدة العزراء اولا وآثراً باركتكم مقدشة وحباتكم ومعاناتكم ورحماتكم وشفاعتكم ألتكم معنا كلنا أمين بشروا ستجنون أمين أمين أمين أمين تأثيرين وإنانا تأثيرين سمينانا تأثيرين لفنوفنا نقول جي سبتك بجومن بيقونا بيزمونا في أماني شيئ أمين اللهم ادعنا مستعقين لكل بشكر يا أبانا الذي يستموك ليتخذت اسمك ليأشي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وانسر لنا ذنوبنا كما نفسر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تذكرنا في تجربة لكن نجرينا من الشرير المسيح هو ربنا لان هذا الملك والقوة المدلة محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم اندوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك ايضا